أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم فهم إلى الجنة الزمرات حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. تواسلا من عليكم طب فدخلوها خالدين فقال ثنا الأرض نتبرؤ من الجنة حيث نشأ فنيم أجور الع.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 يا العالمين بسم الله آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الزنب وقابل التوب شديد العقاب ط ل ل ا ا ه ا ل ل طولداء لا إله إلا هو إليه المصير صدق الله العظيم